كلنا و كل ناجح يوم احقق مرانا بالهنا والسعاده والتهاني زياده شاركوا كلنا كل ناجح يوم احقق مرانا في دروب الليالي شاهدت الخوالي كل طالب مثالي ميته النبر قاده في دروب الليالي شاهدات الخوالي كل طالب مثالي ما يتهدنا برقادة وبالهنة والسعادة بالهنة والسعادة والتهاني زيادة شاركوا كل ناجح يوم حقك قرار شاركوا كل ناجح يوم حق الورانة يستغل الثواني يزرع عغل الأماني يحصد أزكى التهاني من ثمار اجتهادع يستغل الثواني يزرع عغل الأماني يحصد أزكى التهاني ومثل ما رضه الله <والسهدي زيادة تصفيق> <وشاركو كل ناجح تصفيق> <يكبرانة> وبالهنا والسعادة <تصفيق> الله تعالى زيادة وشارك <تصفيق> وكلنا جا يومنا حكيم ورانا وبالهنا والسعادة الله تعالى زيادة وشارك وكلنا جا يوم أحقا مرالا وحولنا بالبشاير كل غالي بدر من عظيم المشاعر اللي حاز الشهادة وحولنا بالبشاير كل غالي بدر من عظيم المشاعر اللي حاز الشهادة وبنهانة والسعادة ويا عسى كل عاتم بنهانا والغنائم يلقى أحلى الولايم فوق صدره جلادة <تصفيق> ويا عسى كل عاتم بنهانا والغنائم يلقى أحلى الولايم فوق صدره جلادة بنهانا والسعادة <تصفيق> والتهاني زيادة شاركو وكلنا ناجح ويوم حقك مرادة بالهنم والسعادة والتهاني زيادة شاركو وكلنا ناجح يوم حقك مرادة وبارك الكل طالب باجتياز المصاعر للمعالي واظ والعلا والرياده بارك الكل طالع باجتياز يا زلم الصعد للمعالي واظ والعلا والرياده وبلهنا والسعاده, والسعادة سعاده والتهني شاركوا شانك وك يا ما حقق مرادك بالهنا والسعاده والتهاني زيادة شانك وكلنا ناجح يا ما حقق مرادك لهانا والسعاده والتهاني زيادة شانك وكلنا ناجح يا ما حقق